لا تفكر يا صحيوني عنك غفلة نعيوني. لا تفكر يا صحيوني عنك غفلة نعيوني. أنا ساهر لك ليلها ما غضت نوم جفوني ما غضت نوم جفوني. لا تفكر يا صحيوني عنك غفلة لأسهر لك ليل بليلي ما يغمض لي جفن وعين لأسهر لك ليل وليلي ما يغمض لي جفن وعين لو بصبر شهر وشهرين لا رد الصعب صاعين تكون الضرب مضموني تكون الضرب مضموني لا تفكر يا صيون هيا الله زنود الشباب شقوا بالارض سرداب هيا الله زنود الشباب شقوا بالارض سرداب طلعوا متل اسباع الغاب اول دفعه على حساب وتلقى يا صحيوني وتلقى يا صحيوني اتفكر يا صحيوني I'm not gonna نصهر لك ليلي ونهار لا شعع الجندك بالنار نصهر لك ليلي ونهار لا شعع الجندك بالنار مهما تعلي للأسوار لو تبني عشرين جدار عنك ما بيردوني وعنك ما بيردوني نتفكر يا صيوني عنك غفلان ما تحشد ببابات عب السما طيارات ما تحسد ببابات عب السما طيارات شعبي صامد بثبات حيّات نسلم حيّات نرضا بدولي مسجوني نرضا بدولي مسجوني تفكر يا فكر يا صحيوني عندك غفلة نعيوني لا تفكر يا صحيوني عندك غفلة نعيون أنا ساهر لك ليل نهار ما غضت نوم جفوني ما غضت نوم جفوني لا تفكر